ان شرف العلم يشرف المعلوم شرف العلم يشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله لذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم من العالمين صلاه والسلام على رسول الله اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين رضوان الله ناجى هو السنه بسنته الى ال وبين وبعد في درس ابتدى التوحيد يدعو حق الله على العبد يتواصل الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنه غير حساب والمصنف أورد ما روفيه هذا المعنى في ذكره لمجموعه من النصوص تعلق ب بعض الايات القرانيه وكذلك ب هذا رواه الامام البخاري هو وردنا في شرح المسائل التي استخلصها المصنف عليه رحمه الله من فقه هذه النصوص تحت التلجم المساله السابعه قال انقوا علم الصحابه بمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل اولئك الصحابه كانوا علماء بكل ما تعني الكلمه واصلا يعني الناس قاعده الصحابه يمشون طلب علم يعني حتى ابن عبد البر عليه رحمه الله في إجابة بيان العلم وفضله لما تكلم عن أحكام العلم وجعله أبوابا فقهية فذكر على أن العلماء هم صحابة ومن بعدهم يمثلون طلبة علم يعني العالم بمعنى كلمة عالم في الدين ابن عبدالبر بيقول أجاب الأولماء لأنهم صحابة بدليل قول تعالى ويرى الذين اوتوا العلم انه انه الحق ويرى الذين اوتوا طبعا الذين زي الصحابه يا الذين اوتوا العلم لا ده انت الصحابه, الصحابة الذين اوتوا العلم هم الصحابه فالصحابه علماء كلهم علماء لانهم تخرجوا من مدرسه النبي صلى الله عليه واله وسلم عشان كده قال ايه عمق علم الصحابه بمعرفتهم انهم لم يناروا ضائق الا بعمل اللي هو مساله 70 الفا من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب والكلام ده ما فتوا شرعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال قل قل الراس ثم نهض فدخل منزله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يغيب منهم هؤلاء الناس الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب في طار ادخله البيت دخل منزله الصحابه الله يبرد اجتهاد علموا لفقيهم ان الناس دل ما يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب الا في اعمال معينه في يعني ما ما ترك اذا تعده كوتا كده اخذوهم كبير كده اخذت بالومه تخش الجنه بغير حساب ولا عذاب فلا بد ان يكون هنالك شنو لا بد ان يكون هنالك عمل عامل لهؤلاء الناس حتى ماذا هذه عشان كده قوالي يكذب قال القوالي يكذب فقال فاقهم فلعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بلعلهم الذين هلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء المهم كل واحد كان عنده اجتهاد في المسألة وذا منفيد هذه المسألة المسألة السابعة عن أنه أصحاب كانوا علماء بكل ما دعني الكلمة من معاني هذه المسألة السابعة المسألة السامعة قال حصهم على الخيث الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير لكذا تتلقى دائما في كثير من الأحكام الشرعية تقررت بأسئلة من الصحابة الرجل يأتي ويقول دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعدني من النهر ورسول الله سلم يبين ليه دلني على عمل أوصيني يا رسول الله ويبين ليه يَيُّ أَدَّانِ أو أَوْصِنِي وَأَوْجِزِ حديث حزيز مكان الناس يسألون أنا ما أسلم عن شنو الخير وكنت أسأله عن الشر من خافت أن يدركني فالصعاب كانوا حريصين جداً على أي عمل خير يعرفوه بابتداء وثاني يطبقه يعني عشان كده الأعمال تحت الخير قد بأسرة منهم وخاصة بهذا الله الحديث شوف عشان تعرف ايه الصحابه على الخير في المسعى ده بيقول لك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال 70 الفا من امتي يدخلون الجنه غير حساب ولا عذاب بعدين دخل دخل البيت شوف لما سيدنا دخل البيت لغايه ما جاء مارج من البد كلام كله كان بيدور في في في الجماعه دي في يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب يعني كلام كله لغايه ما جرى لكن كده لما جاء جاء بادره الاوائل ما هم يا رسول الله فاتت تغير نحن الان والله يا سلام الان لو حاولنا ننزل الكلام ده في الواقع انا وي بيتيها وده قريب لو طبقنا الشغله دي لكلكم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم 70 الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وقبلت دي من الكلام قلت لك بعدين دخل دقيقه خاشر بيه تفتكر الكلام بيدور بالموضوع ده فتجي تقول ها قلت انا اللي انتوا رايحين حصل كم قال لي اليوم ده سخن ولا كيف وتلقى الشغلانة بدأت في مواضيع الكلام ده كلهم ينسوه ينسوا المسألة العظيمة دي إنه إلا مربحين مربحين يعني ينسوا إنه وتلقى الواحد ما عارفه يعني ينسى المسألة دي في لحظتها وربما إذا أجد ما يساني منها يقول لي إذا أخرتها إذا أخرتها مع واصل قول الجبال أنت يستخدم أنت معناه الجيل 70 الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فهم كانوا حريصين على الخير عشان كده قال المصنف المساله دي يعني اخذها اللي هي المساله الثامنه اخذها من من فيلم انه لما نعبه ودخل منزله هو قال فقال بعضهم كذا وقال بعض كذا وقال بعضهم عنهم ننبدوا اجتادوا في شنون في هؤلاء الناس اللي يدخلوا لهم هذا موضوع أكبر منهم ما فيه أصلب موضوع إذا الله جعلك منهم أصلب موضوع أخرى ما فيه ما فيه أعظم منهم أن تدخلوا للجنة بغير حساب والعذاب فده من أكبر المواضيع فذلك كانوا هؤلاء الناس على الساحل المسألة التاسعة فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه وطبعا الامه دي بالبالكيفيه افضل الامه يعني اخرجت في ذات بماذا بكيف يعني بحكم انه انه بعد القران قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن يعني بالاعمال التي فضل بها وخصها الله عز وجل بها اي افضل امه وهي افضل امه لشرف نبيها ايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم افضل امه وامته وكذلك افضل امه بالكيفيه اما من حيث الكميه فهي اكثر امه تدخل الجنه يعني اكثر امه من الامم التي بعث الله عز وجل فيها المرسلين اكثر امه بيخش الجنه من امهنا وسلم والشاهد في في خله المساله الحديث الذي اورده في الباب قال اذ رفع لي ثوان عظيم فقلت ومن من هؤلاء فقال هذه امته ومعهم 70 الفا يدخلون الجنه يغير حساب والعذاب ف ومفي رواه استندت ربي فزادني مع كل 1000 مع كل 7000 س... مع كل آ... يعني 7000 مع كل 1000 ثاني زاد 1000 العظيم بجد كبير جدا ده غير النسفه الثانيه اللي قال بان بعتلم انا اكثر الانبياء طبعا يوم القيامه يعني اكثر امه تبعت نبي امه بعتلم وغير قول انا بسلم في سوره الضحى ولا سوف يعطيك ربك فترضى لما نزلت جامعه سلم قال اني ارجو ان تكون ثلث اهل الجنه فكبر الصحابه ورب عليهم اتصف جدا وقال اكبر قال والله اني ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه فنصف اهل الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم اذا كده الحديث ده المساله المساله التامنه مقوله من فقه الحديث وبعضهم بيقولوا 1000 دليل بالكميه وبالكيفيه للقد النبيه وبالاضافه على الحديث الذي ذكرته الماده ال 10 فضيله اصحاب منشى وموزه برده يعني عنده اصحاب وعنده اطباع ودير برده يعني برده في الحديث حديث ابن عباس قال اذ رفع لي سواد تعظيم الاول فقلت هذه امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فموسى عليه السلام برضه يعني الحديث ده اتكلم عن فضيلتي وفضيله الذين اتبعوا موسى فدي الحديث المساله العاشره ماخوزه من هذا من في قياده الحديث المساله المساله ال11 قال عرض الادم عليه الصلاه والسلام والعرض ده طبعا العلماء اختلفوا فيه فقيل انه العرض ده كان في رؤيا ملحميه يعني انما سلم راى المشهد الورد في حديث ابن عباس اللي هو يعني راى موسى وقومه وكذلك راها يعني امته وخزان العدد الذي يدخل الجنه من غير حساب ولا عذاب فذا وبالاضافه الى انه ذكر في الحديث انه راى النبي وليس معه احد راى النبي ومع الرجل والرجلان الكلام ده قام كيو مناميه وبعض قال كان في ليله ل Isra wal Mi'raj وهذا هو الراجي وسواء كان في رؤيا مناميه فرؤيا الانبياء حق يعني دي ما حل مسائل الموضوع ده حقي يعني اذا كان قام في المنام فذا حق لان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الانبياء حق واذا كان على قول الاخرين انه كان في في ليله Isra wal Mi'raj فايضا هذا حق يعني متفق وأضلاح يتكلم في القرآن قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فذه المسألة, المسألة الحادية عشرة أرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم المسألة الثامية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها يوم القيامة الشغلاء لمنظم في الحج طبعا انه الناس والحج الحق طبعا الحجر الحجر هو الجمر والله عز وجل يجمع الناس كل لا يوم القيامه ولكن في الجمع في الحج كل الناس بره قوم موسى وجماعته وراء نوح وقومه وراء ابراهيم وقومه وراء كل امه بتأتي مع نبيها بتعشر لوحدها فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على أولئك شهيدة وفي قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم الرسول صبعا الجماعة التجانية جاءوا الآية ذي قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال أنا الإمام ذات رحمد تجاني قال أنا الإمام ذات ويوضع ليه نور منبر من نور يوم القيامه ويقال هذا دايما قال له بيقول يا ناس ده الامام بتاعنا الجماعه صدق التجانيه صدق واي عاطل الشجاعاته من الصوفيه انه بعدين بلملموا براوي الاساس ان هو الشيخ بتاعه في شيله كوتا وخشوا والله الكلام ده على الصوفيه في مجله القوم بتاع الصوفيه لسان حاله في فتره التمارين وانا رددت على الكلام ده بالضبط مجله خامس راس فيها قال من فتاوى الشيخ والبدر وقاعده في كتابه رايد السالكين الا على الفتره دي هي في مجلد القوقه القديمه فراس التركيب بتاع البدر قال من فتاوى الشيخ والبدر في ضمن طاب قال ان ان المريد ساله يا شيخ اين اهدك يوم القيامه حتى تدخل الجنه <تصفيق> ده انت في مغلب لغايه ما سال سؤال والله صايب تخيل الغباء بتاع الصوفيه عشان تعرف ان الصوفيه مغلب الناس لغايه فيه. ده طبعا قال وجه سؤال. ده قال وجهه السؤال كلام ده من كتابك اجى قال سالوا قال له يا شيخ يوم القيامه الناس دي كلها بتقوم كثيرة كلها هنا في الدنيا بلقاب من ضوهم باركب بارك بشيك يوم الغيابة ربيك وين عشان تدخلني ده اللي يقطع الشيخ طبعا وكأنه ضعمنا الجنة عبدالت بيدوك فيك مغلب والشيخ مجرم وش مجرم وشيخ ضغيقا مجرم كبير يضيق عليك دنيتك وآخرتك وهين عدفك الملينة لا تلقى منه خير يوم القيامة أتحدى الشيخ ناولك كم الناس تترى يا الشيخ ناولك كمه ونقول الله ما ناولني أنا بناوله يعني مجرم أكل دروشك ومش كده؟ بضيء عليك دنيتك وآخرتك ده قال له أين أجدك يوم القيامة كي تذكر بلد الجنة يعني كأنه وعلى الجنة وبدخلهم وشيعة قاله بدخلهم عليهم يقول بشيعة وقال له إن علي يوم القيامة يأتي يدخل الجنة من الشعر ويدخل النار من الشعر ولين غير بالغاو مدخنا جو نفس الشعلانه الخدميه عندهم نفس الشعلانه كذا المول بتاع قال بيقولوا في المولد قال قال الحق حوض ابي وجدي لكن الشراب لي جدي الحوض الكوثر قال الرسول جدا و الرسول قال على الحوض حق جدانا جدا الرسول لكن بنزلنا احنا من القيام انت كنت خدمي خط الطريقه امره ازقيه ازقيك <تصفيق> <تصفيق> والله عشان كده بقول لك في المولد بتاعهم ونسقي كل من جانا ونسقي كل من جانا كذلك رب التنه بعدين مثلا اشرب انت بعدين احنا تايدين كله قلب شغل بتاع تضليل يوم ما الاسلام لعبا طورا صر دور خبيثا في تضليل امه الكم وخاصه في هذا البلد وين كلامي ونخبروا الشيء على كل فدا تخيل داك برضه نفس الشغلات تعال لك عصبانيه في كتاب قطره بقول الطريقه الصفرانيه نفس الشغلات صفحه 3 قال قال ابوي الشيخ عمر طيب البشير من اكل طعامنا او دخل طريقتنا دخل الجنه ده قفوا مقلب وين بالله خلاص اكتب لي معاك والذي لو مثل اكلت منكم ودخلت ودار خشك الجنه بكذب في جنك وكذب واحنا طيب ندخل الجنه من ذاتي اجيب اجيب يا اخي وما ظنكم تجيب طب دائما العيره البابله ده فداه بدر قال قالوا امك اخوان بان كل امه تشرب معنا نبي كما حدث لك من نص القران قال بيفكروا انه الحج كله يا جماعه بيحشروه على رقابكم كل طريقه الشيخ ده كان فيهم مغرب قال يعني بيح... قال له شنو تخيل كلام غريب في الفتله بتاعت البدو قال يا بني اقول لك قوله لما القيامه الجايه وين هذا اللي القاوبين بالضبط عشان يدخله قال له ان لكل شيخ طبله الذي يذكر به فيضرب الشيخ الطبل وياتي المريد على حد نغمات الطبل قال لازم على القدر المتوسط فيلا دجو دل دل دل دل دل دل دل دل قال ليه ما جده احفظ النغة وابتعد مليك انا بعدين بدجها بعدين بسخدت بعنا بتالخاني هوبا يا روابا يليس فيه نوبة يوم القيامة يعنات نوبة تلقها وين إذا كان الله قال عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل ينزفها رب ينزفها نوبة تقدمها بدلتنزف الجبال الله ينزفها بعدما جلت الجوائن ذاته ما كل جلت مر جاعدة أنا ما أعطيته قلت لك جلت وين كانت عمل لك من وبا وده كله كذب واضح وكان بأنه في الكتب قاعدة الآن من الآن ونحو تحدي هؤلاء الناس وأي عاطل يقب من ورائه أخو مسلم عاطل سافد فلو أي واحد بإعدامي عن هذا الفكر الباطلي حتى ينصرصونا ذاته عام ينصرصونا ملك لك من عرائب يجيب يقول لكم الله يا أخي طبعا أن نأزه الب وانت عمدت ما أنصرصونا سأقول أمرك بنا أطلع برنا يا كنسان الكلام واضح ده منعج وأنصرصونا مش شعارات ولا بدات أنصرصونا ده شعار ممثل منعج ليس حكرا لطائب أو لجبعة منعج فانعج بي التذب به من آمن نجا فميل النجا يتبسج بمنهج ليس عبارة عن تنظيمات ومكاتب وعواهب وشغلية ومصدراتية كل واحد مرشق كل يوم تطلع قطة جديدة ونصرصونا قطة جديدة كل عاصل كل جماعة ما تقول لهم مكاتب وعملك في أبداء الدين وعملك في أبداء أن تعمل والمنهج واضح تركت فيكم أمرين ما انت مثلتم بمعلن فضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن أنا وقبت مع المسألة المسألة جنوب المسألة الثامنة عرض الأم أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها المسألة الطاجر خلاب نجاب عقل بقية المسائل لأنه الزمن متعدل ستا ناتي أذن شعر طائم وصعبين صلى الله عليه وسلم وآل صلى الله عليه وسلم